وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَشُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ مَا اسْتَغْفَرَ لَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا الرحيم.